الف لام تلك ايات الكتاب المبين ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 وَكَفَى رَبُّكَ يَجْتَبِكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا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 لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْعَى وَالْعَدْوُ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِي وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَنَّ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ نُضَافِلُونَ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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدمن كذب قال بل سوت لكم انفسكم امرا قال بل سوت لكم انفسكم جميل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدًا فَأَدْلَجَ الْوَادِي قَالَ يَا مُشْرَا مَا ذَا ظُلَمٌ وَأَسْرُ بِضَعًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بشر ذي ثمن بغس دراهم معدوده وكانوا وكانوا فيه من الزاندين وقال الذي اشترى من مصر امراته اكرمي مثوان اكرمي مثوان وعسانا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 هُوَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَغَمَّدَهَا لَوْلَا أَبْرَاهُ نَرْبِي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنِ النُّسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ وسطبق الباب وقدمت قميصا من دبر وانف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن الا أن يسجن قَالَتْ يَرَادَتْني عن نفسي وشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصٌ مِنَ الدَّمِ قُبُلًا فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ مِنَ الدَّمِ دُبُرًا فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حب اننا لنراها في ضلال مبين بَلََّا سَمِعَتْ بِمَكْرِه أَرُسَلَت إلَيْهِ أَرُسَلََتْ إلَيْهَِّ وَعتَدَتْ لَبَُّ مُتَّكَاء وَآتَتْ كُل وَاحيدَةٍ مِنْ م سِّينَ وَقَالَتِ خُوجَ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِينَ ولا قد راوت عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغلين قال رب السجن احب الي مما يدعونني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 قُل لا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِنْ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كافرون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 يا صاحب السجن ارد بهم متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دون غيره الا اسماء سميتموها سميتموها ان طان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا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 مَنْ أَذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ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 انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايما الصديق افتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع سمان ياكلن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضرين وأخر يابسات لعله أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله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 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ لُوطٍ إن ربي بكيده إن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء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 أََّ رَةُم بِالسُ إِ نفْسَلَأََّ رَةُم بِالسُ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّ إِ رَبّ غَفُور الرَّحِيم وَقَالَ الْ المَلكُؤتُ بِ أَستَخْلِصحُ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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 نَبُو الى اَنْلِهِم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا الى اَبِيهِم قَالُوا يَا اَبَانَا قَالُوا يَا اَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فأرسل معنا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 قَال لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِي مُوَثِّقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ نَبِيًّا لَتَأْتُنَنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بكم فلما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 كَفَنَاتَ ثَبَتَ اسْ بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَنَزُوهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّتَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ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 نبيه زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد في الارض وما كننا سارقين قالوا فما جزاؤهم ان كنتم كاذبين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 كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخًا مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي علم عليم قالوا إن سَرِقُوا فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَابِل فَأَسَرُّ وَنَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُدْرِ هَالَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تصفون قالوا يا فإن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلن سَيأسوا مِنْ خَلَصُون جِيه قَالَكَ بِر أَلَم تَعلَمُ أَن أَبكُمْ قَدَاء قَدَ عَلَكُم وَثِقَم مِنَ الله وَمِنْ قَبل وَمِن قَدْلُ مَا فَضَُّم فيِي يُوسُوف فَلَن أَذْ رَرحَ الْأَضاحَ يَأذَنَ ل أَبيِي أَوْ يحْكُمَ اللهَّ ليك او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى اليكم فقولوا يا ابانا فقولوا يا ابانا ان بنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْدَمْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا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 سَاءَ عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهب فتحسس من يوسف واخيك ولا تياسوا من روح الله ولا روح الله إنه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا العزيز قالوا يا ايها العزيز ما استنا واجلنا الضرر وجئنا ببضاعه مزجته فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله لا يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه قَالَ هَلَعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ هُوَ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 فنندون قالوا تالله انك في ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القام على وجهي انقاه على وجهي فارتد بصيرا قال الم اقول لكم اني اعلم من الله قال الا لم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا خطئين قال سوف استغفر لكم ربي قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آ إِلَيْهِ آبَوَاهُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى ادخلوا مصر وقالوا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين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 يَتَجَافَوْنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُون عَلَيْهَا يَمْرُون عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله سبحان الله وما أنا من المشركين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 اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ودبؤاسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لاولئك الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتقصي كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون